غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدى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 وَف النَّيل وَسَخَلَ الشَّممسَ وَالطَمََكُ النُ ي ج إذ لأَج وَوسَخخَلَ الشَّممسَ وَالْطَنَلَكُ بِمَا تَمَلونَ خَبين. بالك بان الله هو الحق وان ما يدعون مناتونه الباطل بالك بان الله هو الحق وان ما يدعون مناتونه الباطل وان الله هو العلي الكبير الم ترى ان الفلك تجري في لا حَرّ مِن اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِن آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْتٌ كَظُلُمَاتٍ دَعَوُا لِدَعْوَةِ اللَّهِ دَعَوُاهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها ما ستقوا ربكم يا وخشى يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وخشى يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز إن وعد